بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الارجف تتبعها الراضف 111. قلوب يومئذ واجفة 112. أبصارها قاشعة 113. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 114. كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس إذ اذهب إلى فرعون إنه طغى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 111. Fahadahum Allah nakaal al-akhirati wal-kolah 122. Inna fi ذalik la'ibara limen yakhshan 123. Aantum aşadu khalqan amissamakubnaaha samkaha fesawaaha وَأَرْضَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ رُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّالِ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز في الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى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 Karena mereka, pada hari mereka melihatnya, tidak menolak kecuali seorang atau